ب ذ ك ر ا ل ر ح م ن ه م ك ا ف ر و ن الإنسان من خلق عجل س أ ر ي ك م آياتي فلا ت س ت ع ج ل و ن و ي ق و ل و ن متى ه ذ ا الوعد إ ن ك ن ت م ص ا د ق ي ن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 إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا, ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أ ح ص ن ت ف ر ج ه ا فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آ ي ه للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل إ ل ي ن ا راجعون